يا محلاها يا محلاها حروف اسمك يا حامل يا محلاها من رداها من رداها غيرك شمس الله من رداها يا محلاها حروف اسمك يا حامل يا محلاها من رداهي من رداهي خيرك شن صلل من رداهي اسمك عين ولا مولا يا والين والله اسمك خير الاسماء يا والين بد يغداها غداها غداها غيرك شمس الله بالكون غداها يا محلاها يا محلاها في صلى الامر التنساع يا والينا من قد هكتب ساع يا سمك يا حامل جاري يا محلاها بنعداها بنعداها يا زادك الذات <سؤال> يا والينا baqta wali na valina min mek ya hamil jar ya mahla min gadda min gadda lay rak يا ضياها تم التسجيل في استوديو ثقلين في الديوانيه من غدانا من غدانا لا يغيب شمس يا اجدع فارس مهيوب من سفك ارواحك الفارس مرعب يا وليدنا يا وليدنا بتاعها محمود الشمري واحمد الشمري من رداه من رداه غيرك من رداه بقلم خادم أهل البيت الشاعر ابو طالب البديلي اداء الردود الحسيني علي جبر الديواني